طيب اليوم س ن أ خ ذ ا ل ط ر ي ق ة ا ل س م ع ي ة ا ل ش ف ه ي ة درسنا في محاضره النظريات ل ن ه كانت بعض الـ يعني الـ النظريات م ن ت ج ة لطرق مثلا ً النظريات ا ل أ و ل ى التي درسناها حول البنيويه او ا ل س ل و ك ي ة وقلنا انها أ ن ت ج ت طرق لتعليم اللغات كانت ربما أ ك ث ر النظريات غير ا ل م خ ت ص ة بتعليم اللغات إ ن ت ا ج ا ً لمدارس أو طريقه ق ل النحو و ا ل ت ر ج م ة السابقه ة التي ا د ر س ن اخذنا أ في ا ل ن ظ ر ي ة أو ا ل خ ل ف ي ة ا ل ن ظ ر ي ة لها أ ن ه ا لا تقوم على أ س ا س نظري متين انما ل ي ج ت ه ا د ا ت واحترامات يعني وضعها ب ن ا س غير مختصين ا ل ل اللغة ت ط ب ي ي وتعليم ق ة اللغة ل ا ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى التي قد تكون م ع ت م د ة على ن ظ ر ي ة و ا ض ح ة في تعليم في اللغويات أ و في علم النفس هي هذه ا ل ط ر ي ق ة التي ت ن خ ل ه ا وهي ا ل ط ر ي ق ة ا ل ج م ع ي ة الجبليه طبعا ً تعرف ب م ج م و ع ة من ا ل أ س م ا ء ا ل ح ق ي ق ة انا اخترت هذه ا ل م ج م و ع ة كما ت ع ل م و ن طرق ك ب ي ر ة لكن نختار ع بعضها وندرسها اخترتها الحقيقة المجموعة الأسباب لا لدينا لاستعراض وقت الطرق المهم الطرق التي كان لها تأثير أو انتشار كبير هذه الطريقة أنه المهم هي الحقيقة جميع التي أو وضيوع من كان أشهر هذه وقد تكون أ ش ه ر طريقه على المدخل الشفعي او على المذهب, المذهب, المذهب الابروج تقريبا ً تطرق على هذه ا ل ط ر ي ق ة تسمى أ ي ض ا ً المذهب البنيوي تسمى ط ر ي ق ة ميشيغان ن س ب ة إ ل ى ميشيغان ج ا م ع ة ميشيغان ل أ ن ه أحد أ ط احد أو أ رواد هذه ا ل ط ر ي ق ة من ج ا م ع ة ميشيغان هي م ش ا ب ه ة للمذهب ا ل ش ف ي البريطاني الذي يسمى ب ر و ت ش و ر ا ل ابروت جميع هذه ا ل أ س م ا ء تقريبا ً إ ذ ا ا ط ر ق يراد بها هذه ا ل ط ر ي ق ة هل سبق انكم اطرحتوا عليها ع ذ ه الطريقه ا و ما و ل دكتور الصوت يروح مو واضح و ا ل آ ن طيب رابع نعم طريق ح ق ي ق ة ت ا ر ي خ ي ة فقط عن هذه ا ل ط ر ي ق ة دخول الولايات ا ل م ت ح د ة للحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة كان له ت أ ث ي ر على تعليم ا ل ل غ ة في أ م ر ي ك ا وفي يعني العالم أ ج م ع السبب كما تعرفون ان ا ل ح ك و م ة ا ل أ م ر ي ك ي ة احتاجت إ ل ى متحدثين يتحدثون اللغات ا ل ع ا ل م ي ة مثل ا ل ف ر ن س ي ة و ا ل أ ل م ا ن ي ة ب ط ل ا ق ة عاليه احتاجت لهؤلاء المتحدثين لكي يعملوا مترجمين في الجيش الذي دخلت به وشاركت به في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة طبعا الجيش حين محتاج الى عادات المتحدثين يعني أ و ل ما اتصل بالجامعات أ و بيوت ا ل خ ب ر ا ء ا ت ا ل ع ا ل م ي ة ولذلك أ س س برنامج ت د ر ي ب الجيش المتخصص الذي هو كما اظن الناس عند المبدا عابس بشرائه بين ا ل ب ر و غ ا م أ ن ش ئ عام 1 9 ف 2 عملت في خمس وخمسين ج ا م ع ة أ م ر ي ك ي ة ب د ا ي ة من العام الذي يليه الف وتسعمائه وثلاثه واربعين كان الهدف من هذا البرنامج هو الحصول على المهاره في الحمد ل ل كان ا ل ح ق ي ق ة اللغويون والباحثون ع يعني ا م ل و ن في مجال الانتروبولوجي الذين يدرسون اللغات ا ل ه ن د ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة الموجودة م في أ ر ي كانوا ك ا يعتمدون على ص د ن ي ه بلوم فيلز وزملائل في ق ض ي ة المخبر اللغوي كمصدر ل غ ة يعني ي ت و ن بشكل متحدث ل ل ل غ ة وقد يكون عام إ لا ى ل يعرف شيئا يجلس معه متخصص شخص ف كان ي المستمع ت او في ل اللساني غ و ي يأخذ ا هذا ت ن كان صواهج اللغة المخبر ل ل غ و ي ا كان المستمع الماحد في ا ل ل ا ن ي ا ت يتمع المخبر الى هذا المخبر ويستطيع بناء على ا س ت م ا ع ي وضع قواعد له أ و لهذه ا ل ل غ ة بمجرد كماعه المخبر ة اللغة يتعلم ويقاعد يبدو الحديث غريباً حتى تكن مقاعداً لها لو لم لها هذه هذا قد أ ت ومن ق ع أ ن ك س س ت ت غ ر و ه ولكن هو الحميق من تعلم تقنيات وضع القواعد للغات و ا ل ا خ ل ا ط ان ا م خ ب ر ي ن اللغويين باساليب ومناهج ب وطرق ب م ع ر و ف ة لدى اللغويين سيستطيع بلا شك أ ن يضع قواعد لهذه ا ل ل غ ة س ي ض ع معاجم س ي ض وطرق ت د ر ي س ه ا أ ي ض ا وهذا ما حصل مع, مع اللغات ا ل ه ن د ي ة ا ل ا م ر ي ك ي ة وبعدها اللغات الاخرى غير الانجليزيه ة حرورية قد اكون شرط اليكم شرط إلى مرة الى في م م ؤ ت يعني طالبا أ ل م ا ن ي ة طالبا دكتورات تدرس احدى اللغات في أ م ر ي ك امريكا اللاتينية أ ا ل ل ا ت ي ن ي ة التي لا يتحدثها إ ل ا قليل استطاعت أ ن تضع لهم ي معجمه حينما ب ت تحرم لا حرفا او ك ل م ة و ا ح د ة من هذه اللغه المحدده ت ي ا ل في انقراض يتحدثها أ ش خ ا ص معدودون ربما لا يطلبون الالف أ و الاثنين ح س ب ان الكهرباء والماء لم تصل إ ل ى هذه ا ل م ن ط ق ة التي ذهبت اليها هذه ا ل ط ا ر ب ه و أ ع ط ت فيها فتره ة جمع البيانات ج م ع ا ل ل م م ع و ان ت واللقاء ا ل ب م خ ر ي اللغوية كان الحقيقة انتشار ه ذ ه الطريق ة من ب د ا ي ة ب ا ل ع 1950 ا ن ت ت ت ش ر بعدما ا ا ح ج ه ا ا ل ج ي ش ا ل م ر ي ك ي و د ر ا ل ف ا د ه ع ل يقول ه ا ي احد اقطاب هذه ا ل ط ر ي ق ة عليك بالتدريب ثم التدريب ثم التدريب وقيل يعني مثل مشهور براكتيس ميكس بيرفكت هي ا ل ح ق ي ق ة تشكل عبئا تعليميا على الدارس ل أ ن ه يحفظ حوارات لاحظوا التركيز على الحوارات يحفظ حوارات ويرى من جربها من الدارسين أ ن ه ا م م ل ة وغير م ر ئ ي ة في النتائج م ق ا ر ن ة بما يبذل من جهد إ ذ ا استقمنا الى ا ل ن ظ ر ي ة التي تقوم عليها فهي تعتمد على مبادئ المذهب الشفهي السمعي و ن ظ ر ي ة التعلم النفسيه المعروفه ب ا ل س م ع ي ة الشفهيه اوديو لينكوزم ال... ق د نكون قد أ ش ا ر ن ا أ ن ا ل ب ن ي و ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة كانت ر د ة فعل القواعد ا ل ت ق ل ي د ي ة و او المذهب العام أ و البرادات الاتجاه العام في العلوم إ ل ى البوزيتيزم او الوضعيه والابريقيه او التجريبيه, العلم التجريبية هناك الحقيقة ينتقل مؤشر الماوس ا ل الشاشه ب ا ل ن س ب ة لنظرتها الى ا ل ل غ ة يمكن أ ن نلخص ع د ة أ م و ر نقول هي ترى أ ن ا ل ل غ ة م ج م و ع ة من العادات يعني العادات ا ل ك ل ا م ي ة اللغه هي مجموعه من العادات كما انه انا اتعلم عادات سلوكيه من شخص او من الوالدين او من المحيطين كذلك اللغه هي مجموعه من العادات لا عن اللغة. لا نفسك عن اللغة لها لا لا لا لا تتهم نفسك ب البحث عن ا ل ل غ ة و التقعيد لها و التجريد و ا ل ت ص د ي ل ادرس ا ل ل غ ة نفسها ا ل ل غ ة هي ما يقول ه المتحدث لا ما ينظر له المفكر أ و ا ل ق و ا ع د يعني يرون ان ا ل ل غ ة هي ما ينطقه المتحدث أ و المخبر ا اللغوي و ليس ما ي ض ع ه المقاعد له من قواعد و المفكر في اللغات اللغات تختلف يعني وهذا يعني شي واضح شيء ت ت خ ل فيما ف بينها وقد يكون هناك تشابه إ ذ ا ا ن ت ق ل ن ا إ ل ى نظريتها على التعلم نقول انها يعني تقريبا تقوم على ن ظ ر ي ة ا ل س ل و ك ي ة التي مرت بنا حول المثير و ا ل ا ن ت ج ا ب ه وهناك بعض المبادئ أ ن الوصف اللغوي ي ب د أ بالصوت ثم الصرف ثم النحو ثم ا ل د ل ا ل ة ف ي ف ب غ ي التزام هذا التسلسل في تعليم اللغه ة بداية الدلالة اللغة يعني Оلكمين اللغوي يقوم اللغوي يلتضم في على ع أن البناء ثم النحو بما بالصوت بضم warnedهم ثم ثم ثم مدرس الصرف لا هذا التسلسل ل ت آآ آآ بما أ ن ا ل م ط ب و ق هو ا ل أ ص ل ثم ي أ ت ي بعده المكتوب وهو م ت أ خ ر عن ه فينبغي أ ي ض ا ً ا ن ت ز ا م هذا التفاصيل في التدريب أ ي ض ا ً بما أ ن نظام ا ل ل غ ة أ و البنى ا ل ل غ و ي ة هو ا ل أ ه م فينبغي تركيز التدريب على الصوتيات و أ ب ن ي ة النحو اكثر من حفظ ا ل م ف ت م ا ا ت ايضا ينبغي تعلم المعنى في سياق ثقافي وليس ب م ع د ل عن هذا ا ل سياق ا ل ثقافي اذا ا ن ت ق ل ن ا الى التصميم هناك ا ل ح ق ي ق ة يعني شيئان في هذه ا ل ط ر ي ق ة يختلفان عن عن ا ل ط ر ي ق ة ا ل س ا ب ق ة وهي ط ر ي ق ة النحو والترجمه اولا الشيء ا ل أ ك ب ر المهارات ا ل ش ف ه ي ة هي ا ل أ ه م ب ع ك س ا ل ط ر ي ق ة أ و ط ر ي ق ة النحو و ا ل ت ر ج م ة التي ترى أن ان ل الكتابية الأهمة ل م ه هي ا ا أيضا ا ر ت ح و الترجمة ترى أن غ ا ي ة ا ل ل غ ة هي ا ل أ د ب أ و النحو بينما هذه ا ل ط ر ي ق ة ترى انه ليس النحو ولا ا ل أ د ب و غ ا ي ة اللغه لذلك هي تركز على ا ل د ق ة في النطق لاحظوا اننا اشرنا أ ك ث ر من مره في الطريقه السابقه إنها ايضا تركز في ا ل ب د ا ي ة على المهارات ا ل ش ف ه ي ة ثم تدرج الى المهارات الاخرى التركيز المعروف الاستماع ا ل ل ي هو ا ل ت ق ب ا ل ثم كلام انتاج ايضا المهارات ا ل ك ت ا ب ي ة ق ر ا ء ة استقبال ثم ك ت ا ب ة او انتاج اذا انتقلنا الى انواع ا ل ا ن ش ط ة ط ب ع انواع س أ أ خ ذ بعض ا ل ن الانشطه أ ن و هي الحوارات منكم ا لها الأنشيطة دائما يركز على الحوارات الحوارات والتثبيت على هذه الحوارات هي ا ل ع ه ا م هناك طرق الدقه في النطق وفي النفر وفي ا ل ت ن ظ ي ب وهذه يركز عليها كثيرا يعني طريقه نطق أ ه ل اللغه هذه يركز عليها بشكل كبير ثم بعد حفظ الحوارات هناك تدريبات على البناء و ا ل ع ن م ا ط النحويه في هذه الحوارات تعتبر ا ل تدريبات او ما يسمى الزلز كما هو موجود أو ترسلات البناء من الخصائص ا ل م م ي ز ة لهذه ا ل ط ر ي ق ة هناك بعض ا ل أ ن ش ط ة ساحاول أ ن يترجم بعضها و أ ر ج و ا ت تكونوا حاضرين يعني ما تكونوا التكرار ب أ ن يردد بصوت جهري ما يسمعه م ب ا ش ر ة بعدما يسمع مثلا حوار ق ط ي ر مثل السلام عليكم حوار مثلا السلام عليكم م ب ا ش ر ة ا ل م ت ع ل م لابد أ ن يكرر هذا الحوار مرات ع د ة بدون أ ن ينظر إ ل ى الكتاب الموجود أ م ا م ه يقول المدرس مثلا صباح الخير م ب ا ش ر ة طالب صباح الخير صباح الخير, صباح الخير صباح الخير صباح الخير ثم يكررون بشكل أ و ت و م ا ت ي ك ي ولذلك هم يقول و ا لابد أ ن تكون الحوارات المطلوب حفظها تكون م خ ت ص ر ة حتى يعني يتمكن ع ن ي ي المتعلم من التدرب عليها بعد أ ن تلتقطها ا ذ ن ه تلتقط ا ل أ ذ ن وتتمكن من هذا الحوار القصير ثم يتدرب عليها وينتجها هذا النشاط أ و التدريب المسمى التكرار <تصفيق> يعني مثلا يستمعون إ ل ى حوار ما ويقول المدرس نحن في شهر ذو ق ع د ة مثلا يرددون يكرر التلاميذ سواء أ ط ف ا ل أ و جماعات نحن في شهر ذو ق ع د ة نحن في شهر ذو قعده و لابد من ع ن ا ي ة خ ا ص ة في النظر والتمرين مثلا لو قال التمييز يعني لاحظوا الاختلاف أ ظ ن درسوا النظر والتمرين ما ق ل م و ه لا لن ا نسلم لا لن نسلم ث ل ا نحن في ش ه ر ذ و ن معنى ه النظر ل والتغيير ه ا يعني هذه ا ل أ م و ر الدقيقه من ا ح ي ة النفر و ا ل ت ق ظ ي م حتى يقلدوا أ ه ل اللغه يعني بشكل أ ك ب ر من يعني بعض التدريبات ايضا ومن ا ث ر التدريبات التدريبات على التصريف أ و الصرف مثلا أ ن ا شريت ت ذ ك ر ة يطلب المدرس أ و ا ل م د ر س ة من الطلاب أ ن ي أ ت و ا بالجمع فيقولون أ ن ا شريت ت ذ ا ك ر مثلا أ ن ا ر أ ي ت س ي ا ر ة ثم يطلب الجمع يرددون أ ن ا ر أ ي ت سيارات انا مررت ب م د ي ن ة أ ن ا مررت بمدن وهكذا التطريف التع... يعني التعلم أ و التدرب على ا ل ت ط ر ي ف من نوع من أ ن و ا ع هذه التدريبات أ ي ض ا ما يسمى طبعا كلها أ س م ا ء إ ن ج ل ي ز ي ة هذه أ ن اجتهدت ا في ترجمتها ما يسمى الربيسميت او ا ل إ ح ل ا ل يعني مثلا يقول ا ل ا ن س ا ل انه مثلا إ ح ل ا ل مثلا ضمير مكان اسس ظاهر يقول مثلا ف ا ط م ة أ ح ض ر ت واجبها فيكرر التلاميذ هي أ ح ض ر ت واجبها يقول مثلا محمد أ ح ض ر واجبه يقول هو أ ح ض ر واجبه حتى يتدربوا مثلا على الضمائر أ و على غيرها آه... ايضا ما يسمى ا ع ا د ة السياره آه... يقول المدرس مثلا آه... اخبر الطالب ان ينتظرك الطالب ماذا يقول انتظرني مثلا آه... يعني او يقول الاستاذ او المعلم او المعلمه كم عمرك آه... أ و مثلا ا س أ ل ي ز م ي ل ة في كم عمرها فتاتي توجه سؤالها وتقول كم عمرك لاحظوا انو حاول او حاولت المتعلمه ا ع ا د ة ا ل ص ي ا غ ة كم لديك من, مثلاً من طفل أ و ا س أ ل ي ه ا كم لديها من طفل ا ل ط ا ل ب ة ت س أ ل ز م ي ل ة كم لديك من طفل وهكذا إ ع ا د ة ا ل ص ي ا غ ة ا ل ح ق ي ق ة هناك أ ن و ا ع ك ث ي ر ة على التدريبات ربما لا نحتاج إ ل ى الكثير منها اذا كان لدينا وقت في ن ه ا ي ة ا ل م ح ا ض ر ة قد يعني نتعرض إ ل ى بعضها لكن ل ع و ن ا نستمر في الدرس إ ذ ا انتقلنا إ ل ى دور ا ل ث ا ل الثالث ا ل ح ق ي ق ة ينظر في هذه ا ل ط ر ي ق ة إ ل ى المتعلم على أ ن ه عضو استقبالي يعني ك أ ن ه جهاز استقبال ويقوم فقط بدور ردات الفعل إ ل ى ما يثيره المتعلم لديه من محفزات عن طريق الحافز والاستجابه الانسان أو الى الشخص على انه او فقط لما أمامه من ومن يعني ينظر ب الى الطالب على انه فقط مستجيب لما يثيره المعلم لديه من محفزات ع ا د ة المتعلم لا يشجع على ا ل م ب ا د ر ة بالحوارات بأنه ه ن ا ك سبب أ ن ه قد يخطئ فيستمر ا ل خ ط أ لديه دائما يركزون على أ ن ا ل إ ذ ن لابد أ ن تسمع الصواب ثم تتعود عليه كذلك يعني قد يردد الحوارات مع المدرس في المراحل ا ل أ و ل ى حتى دون أ ن يفهم ا معانيها كما يعني يوجد ع ن ي ي بعض الاحتلالين والهنود المسلمين مثلا يحفظون ا ل ق ر آ ن كاملا لكن لا يعرفون معنى كلمه و ا ح د ة في ا ل ع ر ب ي ة كذلك في هذه ا ل ط ر ي ق ة يطلب منه أ ن يحفظ بعض الحوارات في ا ل ب د ا ي ة يكون لا يعي معناها طبعا معنى لنا الصمت لأن معناه يعني شغل من يكون أن توقف سأفترض يكون صمت فاهمين فيها ما لكم أي سؤال إذا كانوا سؤال لك ممكن أن ي ي و ان بخير طيب محوري دور المدارس مدارس دور واحد ومركردي السؤال له ا ا ف هو ل ذ يحجوا ويصحيهها فقط الاوركسترا الذي ينسف بين العازفين في الاوركسترا لانه يحاول ان ه يتحكم في كل ح ر ك ة وفي كل ج ك و ن للمتعلمين الحوار الذي يقوم بين المعلم و ا ل ت ن م ي ل أ ي ض ا يتحكم فيه المتعلم بشكل كبير إذا إلى إلا إذا هذه اتقلنا المواد التعليمية هي الحقيقة تساعد المدرس في التعليم ويعتمد عليها بشكل كبير. عادة هذه المواد التعليمية لا في المراحل الأولى إلا كانت ويعتمد تستحدث بشكل دور سوى كبير هي في في هي المواد ا ل ت ع ل ي م ي ة التي ت س ت خ د م ع ب ا ر ة عن يعني جهاز تشكيل أ و في, في معمل وقد تكون الكتب يعني فقط فيها صور لو ا ض ط ر ح ت ه م أ و لا ك ن ت قد ط ر ع ت ه ا على ا ل س ل س ل مثلا في المعهد لدينا الكتاب ا ل أ و ل يسمى كتاب م ر ح ل ة الصور ومرفق معه تهاء شريط تسجيل عن هذه الحوارات المصوره ة سننفذ الآن إلى الإجراء. طبعا هناك تركيز كبير على المهارات ا ل ش ف ه ي ة في ا ل ب د ا ي ة وكذلك تركيز على ا ل د ق ف هذه المهارات أ م ا التركيز على القواعد والحديث عن ا ل ل غ ة ا ل ل ي هو يقول تحدث ا ل ل غ ة ولا تتحدث عنها فهو تركيز قليل أ و تحضر بنصيب أ ق ل ا ل ل غ ة الهدف هي ل غ ة التدريس ولا تحبذ هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ر ج م ة وتحبذ أ ي ض ا أ ن يكون عدد الطلاب من اشاره اقل و إ ن كان يعني فعليا يصل إ ل ى أ ك ث ر من هذا العدد لكن العدد المثالي لديها من ع ش ر ا ت فرقا سننظر ا ل ح ق ي ق ة إ ل ى اجراءات فصل ف ط ب ه ا الباحثه سجلت هذه ا و الاجراءات التي تمت في ح ج ر ة ا ل س ر س وتعتمد على هذه الطريقه ا ل ب د ا ي ة يدخل المعلم أ و ا ل م ع ل م ة و ي ب د أ ب ق ر ا ء ة الحوار أ و يشغل جهاز التسجيل الطلاب أ و المتعلمون ي س م ع و ن إ ل ى هذا الحوار إ م ا من ا ل م د ر س أ و من التسجيل الطلاب بعد ذلك يرددون سطرا سطرا سواء ممتلئين أ و جماعه تقريبا مكتوب ة انا م د ا م س مكتوب ة ع ل ك م ت ا ر س م ح ت ى أفرض ا ل ى مدارس مكتوب على مدارس مكتوب على مدارس مكتوب على مدارس مكتوب على مدارس مكتوب على مدارس مكتوب على مدارس م ي ت د د و ن ى م ر ا ر س ر ا س و ب ع ل ف ر د ي ن أو ج م ع ا ت نعم المدرس يصحح جميع ا ل أ خ ط ا ء بشكل مباشر مثل المتعلقه بالنص أ و ا ل ن ب ر أ و التغريد نعم يتم حق الحوار تغريديا نعم يقرا أ ل طلاب الحوار ل ي ض ا ب أ ن يتحدث احدهم والاخر ي ر ج ع ل ي ه نعم في هذه المرحله لا يتم استخدام ك ت ا ب ه يمكن تعديل بعض المفردات والعبارات للانتباه إ ل ى البنى او الانوار آه آه آه آه ممكن آه ي ع ن ي أي طالب تعطيني مثال على هذا مما أ خ ذ ن ا ه مثلا يعني يريد ع ن ي ي المعلمه او ا ل م ع ل م ة ت اي م ث ا نظرا ل م ت ع ل م ي ن إ ل ى ا ل ب ن ا ء أ و ا ل ع ن م ا ء أ ي مثال فيما ذكرت ن ا ذ ك ر قبل قليل أ ن ي ط ل ب منه من أ ي أ ت ي بالجمع ص ي غ ة الجمع أ و ي أ ت ي بصيغة ا ل ممتاز م يتم التدريب بشكل مكثف على مايوراء التركيز عليه ويفضى شرحا لحويه نادرا <تصفيق> ل ا ن ل ل إلى الكتاب ثم تنزل والكتاب والصفادات ولكن المؤسسة على المدروس ا تدريبات كراءة ب ثم مع <تصفيق> <تصفيق> في في إشهاره أن الأسفل فقط حل أخرى اللغة إ ذ ا كان المدرس يتوقع أ ن اللغه ا ل أ م تشكل م ش ك ل ة للدارس مثل ا ت ش ك ي ل ع ل ى ل غ ه العربيه التي ليست م و ج و د ة عند ا ل إ ن ج ل ي ز أ و افرغ المدن او الاحرف ح ق ق ي يعني ة تكون أدوى و ض يعني ج الطريقة ي ا ل ي يعني ك م ا ق ل ن ا السرجمة ي س ت محبّدة ه ن ا ك تحليل تقابلي بين ا ل ل غ ة الام والهدف او ا ل ل غ ة ا ل و س ي ط ة اذا كان المدرس يتوقع ان تشكل ا ل ل غ ة الام م ش ك ل ة ب ا ل ن س ب ة للدارس مثلا طلاب مثلا ا ن ج ل ي ز مثلا او لغتهم ا ل و س ي ط ة ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة ويدرسون مثلا ا ل ع ر ب ي ة لكي يعلمهم أ و تعلمهم المعلم مثلا حرف الدال في ا ل ع ر ب ي ة غير موجود تقول كما هو موجود إ ذ ا وضعنا فيه فقط إ ش ا ر ة إ ل ى ما يتوقع ان يشكل م ش ك ل ة بالنسبه للمتعلمين الدكتور نعم لدي برا أ ث ن ا ء بحثي ب ا ل أ م س عن المذهب او الطريقه السمعيه الشهيه وجدت الاسس لهذه... لهذه الطريقه ة توقفت بشكل بعض الشيء الأسس أولاً البدء بالاستماع إلى أوضح ويرضم ثالثا تقديم الالفاظ ا ل ل غ و ي ة في مواقف ح ي ة طبيعيه غير مصطنعه و ا اللغة ت ب ر ي ق ة ب ي ة ا ت والاستقرار والتدريب الأصوات الصعبة في تقديم المصدات المصدات تختلف م المحكاة خامسا من م ا الصعبة النظر القوالب اللغوية ا د على على بعض ع لأن تختلف في باختلاف في ي ن ا باختلاف موطيعها التراثين اللغوية في و التدرج ل غ ة في ر ا ك ي ه ا ونظم البنيوية منها في, في تقديم ا ل م ا د ة اللغويه مراعاه للمبادئ ا ل ش ع ب و ي ة ا ل أ س ا س ي ة وتجنب تقديم اكثر من ص ل و ب ه لغويه في ا ل ن ص ق الواحد عدم استعانه ل غ ا ت ا ل د ا ر س ي ن في توضيح خطوات الدرس ا ساكنا الاعتماد الكلي على ا ل ت ز و ي ب ب ط ر ي ق ة ا ل م ح ا ك ا ة والتكرار ساسعا تعزيز الصحيح... الاجابات الصحيحه حالا وتصحيح الاستجابات الخاطئه فيه ا ل ن ه ا ي ة ا ل ب د ا ي ة للبرنامج اللغوي كاملا آه تماما يعني هناك إ ل م ا م بما ذكرت ي ا ل ف و ت ش و ب ومشاركه تشترينا عليها سنتصل ا ل آ ن إ ل ى بعض الملاحظات والمشاهدات ا ل ب ا ح ث ة اللي اركز عليها كثيرا وهي دايره سيما أ ي ض ا م ك ت و ب ة ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة س أ ذ ك ر المهم منها ل أ ن ن ا سنتعرض ا ل ح ق ي ق ة لبعض ا ل أ م و ر المتعلقه بها في, في يعني التدريب أ و الانتقال الذي ي ل ي ه بعض ا ل م ل ا ح ظ ا ت ي موالي م و ن هذه ا ل م ل ا ح ظ ا ت ع ل ى ف ص ل أ و ع ل ى د و ا ل م ع ي ن ا ل م ع ل م أ و ا ل م ع ل م ة ي ب د أ ب ح و ا ر ج د ي د و ل ا ح ظ و ا ل ي موالي موالي موالي م و ل ي ا ل ي م و ي موالي موالي ا ل ي و ا ل ي م و ا ل موالي م و ل ي موالي موالي و ا ر ي موالي م و ا ل م و ل موالي م و ا و ا ل ي م ي م المدى الذي يقابل هذه ا ل م ل ا ح ظ ة أ و هذه ا ل م ش ا ه د ة انه ا ل ل غ ة لابد أ ن تكون في سياق معين ليست م ص ط ن ع ة إ ن م ا هي تظهر في سياق طبيعي أ و في موقف لغوي طبيعي أ و سياق لغوي طبيعي من الملاحظات ان ا ل م د ا ف س ه او ا ل م د ا ف س لا يستخدمان أو لا يستخدمون الا ا ل ل غ ة الهدف في الفصل الدراسي ا ل م ب د أ الذي يقابل هذا انه ا ل ل غ ة ا ل أ م و ا ل ل غ ة الهدف لكل منهما نظام لغوي مستقل عن الاخر ولذلك لابد أ ن يكونا منفصلين في م ر ح ل ة التدريس ويكون هناك تركيز على ا ل ل غ ة ا ل ه د ف ا ل م ب د أ الذي يلي بعض ان الطلاب يرددون الحوار صفرا, صفراً ع د ة مرات ا ل م ب د أ الذي تنطلق من هذه ا ل م ل ا ح ظ ة و هذه ا ل م ش ا ه د ة انه تعلم ا ل ل غ ة هي ع م ل ي ة يعني ع م ل ي ة بناء ع ا د ة ال ل غ ة أ و تعلم ا ل ل غ ة لديها ذ يعني هذا التوجه وهذه ا ل ط ر ي ق ة هو ع م ل ي ة من او ع م ل ي ة بناء ع ا د ة ع ا د ة غ و ي ة طبعا وكلما كررت أ ك ث ر كلما كانت هذه ا ل ع ا د ة أ ر ث ه العادات يقولون ت ت ر ى سهم التكرار والتدريب أ ح ي ا ن ا ي ب د أ المدرس لديهم تدريب يسمى تدريب ا ل س ل س ل ة ي ب د أ بالسطر الاول كما يعني تعملون في ا ل ق ر ا ء ة ا ل آ ن يبدا أ ل م د ر س أو ا ل م د ر س تبدا بالسطر ا ل أ و ل ثم التلاميذ أ و الدارسون م يبداون باستعراض الحوار سطرا سطرا إ ل ى أ ن يصلوا إ ل ى ن ه ا ي ة الحوار أ و ن ه ا ي ة ا ل م ح ا ص ل طبعا هناك ا ل م د ر س أو ا ل م دائما ر س ة د يكررون عبارات السناب والشكر مثلا جيد ممتاز أ ح س ن فيه أ و هكذا لماذا ل أ ن التعذيب ا ل إ ي ج ا ب ي يساعد الدارسين أ و المتعلمين على تعزيز العادات ا ل ص ح ي ح ة حينما أ ع ز ز ا ي ج ا ب ي ة ف إ ن هذه العادات الصحيحه تتعزز لدى الدارسين أ ي ض ا استخدام الصور وينطلق من انه ا ل ل غ ة أ ش ي ا ء يعني ترى واشياء تنطق يعني هي ا ل ح ق ي ق ة أ ك ث ر من سبعتاشر م ل ا ح ظ ة لكن يعني ليست كلها بذات ا ل أ ه م ي ة قد يعني نعود إ ل ي ه ا في ب د ا ي ة إ ذ ا كان لدينا وقت سننتقل الان الى ن ن ظ ر ة بشكل آ خ ر ل ه ذ ه ا ل ط ر ي ق ة س أ ط ر ح بعض ا ل أ س ئ ل ة عليكن و أ ط ل ب منكن م ح ا و ل ة ا ل ا ج ا ب ة عن هذه ا ل أ س ئ ل ة ا ل م و ج و د ة لديكن هل تحتاج الى وقت يعني كنت طالب مثلا تختار سؤالا ما تجيب عنه ن ر ت م نقاش جماعي لدى ا ب نقاش مجموعات لدى او نرى مباشره م نطرح ي ن هذه الاسئله, الاسئلة كما يظهر ع ن ي امامكم في الماوس دكتور ه م ك ن سؤال نعم طبعا عثمان تغير نعم طبعا, نعم طبعا يعني دكتور ا ت ك ر ا ر اصبح ع ا د ة يعني هذا الفصل بناء ع ا د ة لا و بالتكرار تحدث ا ل ع ا د ة ا ل ل غ و ي ة يعني إ ذ ا قلنا ان ا ل ل غ ة يعني ع م ل ي ة م ن ط ق ي ة ا ل ل غ ة تساوي بناء ع ا د ة ل غ و ي ة التكرار هو الترديد يركز هذه ا ل ع ا د ة ا ل ل غ و ي ة أ و ي ر س خ ه ا أ و يبنيها واضح نعم لانه كما قلنا يعني كما ع ش ر ن ا إ ل ى ذلك في النظريات ان ه ا ل إ ن س ا ن لديهم ك أ ن ه آ ل ة ا ل إ ن س ا ن يتلقى المحفزات والمثيرات التي في ا ل ب ي ئ ة هو ع ب ا ر ة عن مصد أ و مركز لردات ا ل أ ف ع ا ل يستقبل المثير المثير طبعا قد يكون لغويا يستقبل السؤال مثلا ثم يجيب عنه هذه هي ا ل ا س ت ج ا ب ة ليس شرعا يكون المثير طعام أ و جرس أ و غيره لا يكون أ ح ي ا ن ا مثيرا لغويا ً بالتكرار يعني الفصول لو مريتوا بجانب أ و بجوار ف ض ل يعتمد على هذه ا ل ط ر ي ق ة الفصول تضج في التكرار تكرار الحوارات واضح بريس شكرا ً لك نعم نعم شكرا اه طيب تريدون وقت للنقاش ام مباشره نبدا الساعه ها نعم امهلنا طيب اين سعيت و اخذت <تصفيق> <تصفيق> اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا すいません。 فقالوا انا لدينا حال صحيح وانا قد ملغوطه 私は。 私は。 もういしだけ。<音声><音声> なるほど。 私は。 مغايا م غ ي ا مغايا م ا ي ا م ا ي ا مغايا مغايا م ي ا م غ ي ا مغايا م ا ي ا مغايا م غ ي ا م ا ي ا م ا م ا ي م ا ي ا مغايا م غ ا ي مغايا م ي ا مغايا م غ ا ا ل غ ا ي م ا ي ا مغايا مغايا مغايا مغايا مغايا مغايا مغايا م ا ي ا م غ ا ي ي ا مغايا م ا ي ا م ا ي ا مغايا م غ ا ا مغايا م ي ا م ا ل ا م غ ا ا مغايا م ي ا ل ل ا غ ة ي ا م ي ا مغايا م غ ا ي م غ ا م غ م غ ا ا م ي ا ا ي ا م غ ا ا م غ ا ي ي ا م ي ا غ ا ا م مغايا م نعم ش ك ر ا نعم م ا دور ا ل م ع ل م نعم نعم ا ل ن و ع الضفل نعم نعم نعم نعم نعم نعم ي ع م نعم نعم نعم نعم ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ش نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم و ما خصائص ع م ل ي ة التعلم أ و التدريس في هذه الطريقه تقوم هذه الطريقه على أ س ا س عرض ل ل غ ة للطلاب عن طريق المشابهه بدءا بالاستماع اما القراءه و ا ل ك ت ا ب ة تكون في فترات م ت ا خ ر ة إ ذ ا تعتمد على المساعده الشمسيه والبقريه بشكل مكثف تركز ت ا ل م ح ا ك ا ت والتدريس وتقلل شرح القواعد النحويه ة التقاطية المعطية الغلمات ا في ي تسبد اشتياق لا و ر ا تجد ان ت ت ح د ن عنه م ع نعم نعم م مشاري شكرا لا طبيعة ا ل ت ف ا ع د ب ي ن ا لا م د ر س و ل تتحدث ل م ي وبين ا م ي ع ن ا لا ب ما ا يكون ل تتحدث ف ع ن ق ب لا ل م د ر س و ت ت م د على ل ا ح و فهو د ن عنه م ع نعم م شكرا ترين نعم تفضل ترين نعم تفضل ترين ا ك ي ف التعاون مع مشاعره الله ودوافعهم ي ن هو الى الطالب بلغه المستقبل حسب ا ل ن ظ ر ي ة ا ل م ل ك ي ه و استجيب لما لديهم المحددات و ا س ج ي ب ا ل ا ي ج ا ب ي ت ح ز ي ز العادات ا ل ص ح ي ح ة و استخدام ع ل ا م ا ت السلام نعم ا ن خ ل و ا معي ا د خ ا معي ادخلوا معي ادخلوا م ي ا د خ و ا م ع ا د ل و ا م ل و ا م ادخلوا معي ادخلوا م ادخلوا م ع ل و ا معي ا د ل ه ا م ع ادخلوا معي ادخلوا م ادخلوا معي ادخلوا م ع ادخلوا معي ادخلوا ا د خ ل و م ي ادخلوا م ع د ل و ا م ع د خ ل و ا م ع ادخلوا ي ادخلوا م ع ا د خ ل م ي د و ا معي ا ل و ا معي ا د خ ل ع ي ا د و ا معي ا ل ع ي ا د و ا م ي ا ل ا ي ل و م ي ا د خ ا خ ل و ي ا د خ م خ م د م ع ا د خ م ع م ع ا د نور. نعم ن ا ي ن ع نعم نعم شوف هذا نعم سوى نعم نعم نعم نعم ع م ن م نعم ت ع ز نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم م ن ا م ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم م نعم نعم نعم م نعم نعم ن م نعم ن ع ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن م نعم نعم ن م نعم نعم ن م نعم ن م ن ع ع م ن م نعم نعم نعم ن ع نعم كايسي نعم نعم ن ش ا ث ن ا ن صالح نعم فقط ا ل م د و ر لغة ا ل أ م للطلاب ا ل ل غ ة ا ل أ م ت و للطلاب ليس لها أ ي ت أ ث ي ر أ و وجود داخل فجره الدراسه نعم كايسي نعم تايفي نعم شبنا كيف تتم ع م ل ي ة التقييم تستنبط من ا ل ط ر ي ق ة ا ل س ا ب ق ة أ ن ه تقوم أ و ل ا ً على تقييم ا ل أ خ ط ا ء عن طريق التعديل الصحيح لللقطه او ل ل غ ة ا ل م ق ص و د ة وكذلك عن طريق, طريق التعديلات لدى الطلاب باثارتهم إ ل ى ا ل إ ج ا ب ة أ و بعد ا ل إ ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة نعم بايدين <تصفيق> نعم نعم، شكرا نعم. نعم. نعم. نعم. آه كيف يعود المدرس على اخطاء ف و ل ا ن ع م م ا ن عزول ورحمه نعم صار آه يكون ي ع د علم بلوى الهدف ويتجنب ج ب ن المسالم ت أ ث ي س ع ا ل ه خاطئه ة نعم فخضر ل تاديس ا ل ل ي ع ا د ا ل ل غ و ي ة خ ا ض ر ه لن ي ج ب أ ن ي ش ت ح ش م ب ا ش ر ة بالطلاب لتاتي ي ن نعم نعم ش ك ر الى ك ش الاجابه كل بالنسبة ل سايته؟ نعم نعم إ ا ت ذ ه ا ل ف ر د ي ة كانت ك ل ه ا شعبتها الجميع؟ نعم نعم من مناقشات جماعيه ة ا الضريقة عليها سريعا التعليقات التي أنا, أنا كتبتها مالا ما تحكس كبتمو كتبت محمق يكون يكون يكون سأمر فهم لهذه مثل من وقد قد قد أفضل بعض أو ب ا ل ن س ب ة لغايات المدرسين الذين يستخدمون هذه الطريقه الـ يعني الـ هناك استخدام ل ل غ ة الهدف بشكل حواري أ و بشكل تواصلي لكن معتمد على الحوار لذلك ت أ س ي س ا ل ع ا د ة بشكل اوتوماتيكي بدون حتى التوقف في ا ل ت ف ك ي ر والتعقل هذا هو الاستراتيجيه ة و هدف المدرس أنه المدرس طالب ما يريد من هذه التامل أ و التفكر أ و يحلل لا يريد أ ن يؤسس هذه الادب ع ة ش ك ل أ و ت و م ا ت ي ك ي كما يؤسس بالتنفس يريد أ ن يؤسس هذه ا ل ل غ ة ب ا ل ق ي ا د ة ا ل س ي ا ر ة كما أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي ت ع و د على ا ل س ي ا ر ة يقودها بشكل أ و تمتلكه و ا ي ي ك حتى و سألت م ث كيف أ ج ر ي ت السياره ا ل ا ل ج ا م ع ة أ و العكس ل لن يعطيك التفصيلات كما هي أ و ت و م ا ت ي ك ي خلاص صار يحرك ا ل س ي ا ر ة بشكل أ و ت و م ا ت ي ك ي كذلك ا ل ل غ ة ي ر ا د لها أ ن تكون بشكل أ و ت و م ا ت ي ك ي دور المعلم ودور الدارس كما قلنا دور المعلم يعني يشبه ب قائد فرقه فنزل ي ي ة يتحكم يامر ينهى ي ض ر ب يصحح كل هذه خ ا ص ة بالمعلم الدارس تقريبا يقتصر دوره على تقليد المدرس بشكل دقيق وسريع قدر الإمكان. دقيق ايضا ل بشكل إ م ك ا ن د ق ق وبشكل سريع ي أ قدر ا ل إ م ك ا ن خصائص ع م ل ي ة التعلم أ و ع م ل ي ة التدريس المفردات ا ل ج د ي د ة و ا ل أ ب ن ي ة ا ل ن ح و ي ة كلها تقريبا تتعلم عن طريق الحوارات ولذلك الطريقة هذه طريق الحوارات ا ا ا ل ح و ر تتعلم ت وتحفظ عن طريق التقليد والترديد والمحاكاه و ا ل ت د ي ب القواعد ا ل ن ح و ي ة أ و قواعد ا ل ل غ ة تستنتج من الحوارات ولا ترقى بشكل صريح المعلومات ا ل ث ق ا ف ي ة عن اللغه هدف تدف في سياق حواري ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة ت ق د م غرض المهارات ا ل ش ف ع ي ة يعني تستخدم الكتب و ا ل ق ر ا ء ة لهدف او لغرض خ د م ة المهارات ا ل ش ف ه ي ة ط ب ي ع ة التفاعل بين المدرس والتلميذ يوجد تفاعل بين الطلاب ي عن ي ع ن ف س ه م عن طريق الحوارات غالبا انشطتهم بين التلميذ والمدرس يعني ليس هناك الحقيقة هناك تراثل حوارات خروج حوار المراد أو عن حفظهم هي كيف ن تتم ت ت م بشكل و ا ك ك ي وتبقائي ي يتعامل مع مجال الدوافع لا يوجد ا ل ح ق ي ق ة مبادئ أ و اهتمام بهذه الطريقه ة ل يتعامل على أ ن ه يستجيب للمحفزات أ و المثيرات التي تدور في بيئته اللغويه ذ ا النظام مستويات يتألك من مستويات عدة، مستوى قوتي عدة ثم ينتقل إ ل ى صرفي ثم إ ل ى نحوي ثم إ ل ى زلالي وهكذا أ و معجمي زلالي سياقي ر ا د م ا ن ي إ ل ى آ خ ر ه ا ل ل غ ة تقدم عن طريق الحوارات ا ل ي و م ي ة أ م ا ا ل ث ق ا ف ة فهي السلوك اليومي و ط ر ي ق ة ح ي ا ة الناس ل هذه ا ل ل غ ة الهدف على ما يركز م ظ ا ه ر ا ل ل غ ة طبعا مظاهر ا ل ل غ ة التي يركز عليها المهارات ل الأصوات والأذنية النحوية ي هي ا المفردات جدا في مرحلة إتقان الأصوات والأذنية النحوية بشكل مرحلة ل م فتخطى بسيط في التي يركز عليها يركز على التدرج الطبيعي للمهارات ا ل ل ي هي الاستماع أ يقولون ي الطفل يستمع ثم يتكلم كذلك المتعلم يستمع ثم يتكلم بعد ذلك الطفل يتعلم ا ل ق ر ا ء ة ثم ي ب د أ ب إ ن ت ا ج مكتوب كذلك المتعلم لابد أ ن يستمع إ ل ى قراءه ثم يسلم ب إ ن ت ا ج مكتوب المهارات ا ل ش ف ع ي ة إ ذ ن هي المركز عليها النطق و ا ل د ق ة في النطق يركز عليه من ا ل ب د ا ي ة أ ح ي ا ن ا ب خ د م ة أ غ ر ا ض ا ل د ق ة في النطق يعطون أ ز و ا ج م ت ش ا ب ه ة للتفريق بينهما يعني مثلا يقال له باء ب ا و ب ا ط مثلا تاء وتاء مثلا تاء وتاء مثلا سين وتاء يركز على هذه ا ل أ ج و ا ج التي يتوقع أ ن تمثل ش ك ل أو أن ت م ش ك ل ة ب ا ل ن س ب ة للدارس ما دور ا ل ل غ ة ا ل أ م للطلاب طبعا ا ل ل غ ة ا ل ه د ف ي ة م س ت خ د م ة ما عدا بعض التحليل ا ل ت ف ا ب ل ي إ ذ ا كان المدرس يعرف ا ل ل غ ة ويتوقع أ ن يقع طلابه في مشكلات م ع ي ن ة يرون أ ن ا ل ل غ ة ا ل أ م قد تتداخل وبذلك تشوش على ا ل ل غ ة الهدف بذلك يحاولون أ و تحاول هذه ا ل ط ر ي ق ة أ ن تتجنبها ل ق د ر ا ل إ م ك ا ن تتم ع م ل ي ة التقييم ليست هناك ط ر ي ق ة و ا ض ح ة ل ع م ل ي ة التقييم لكن هناك تفريق بين المتشابهات من الحروف و ا ل ا ب ن ي ه ا ل ل غ و ي ة وكما تفضلت أ ي ض ا ذكرت ان التحديد يكون عن طريق التعزيز والتحفيز ل ل ع ا د ه ا ل س ل و ك ي ة ا ل ص ح ي ح ة كيف, كيف يرد المدرس على أ خ ط ا ء الطلاب آه آه كما تفضلت أ ن المدرس يصحح م ب ا ش ر ة لكي يجذب التلاميذ ع ا د ة أ و تاسيس ع ا د ة خ ا ط ئ ة لذلك ت ر و ن ان العاده الخاطئه مثل السلوك الخاطئ يجب أ ن يقضى عليه في م ه ن ه يجب أ ن يظهر من ا ل ب د ا ي ة لا يراد له أ ن يظهر ب أ ي شكل من الاشكال ولذلك المدرس يصحح يعني مباشره تلقائيا كما تلاحظون اجاباتكم كانت في ج ا ب ا ت دقيقه و ح ق ي ق ة ج ي د ة إ ذ ا انتقلنا إ ل ى ا ل إ ج ر ا ء اللي هو ا ن ش ط ة التدريس طبعا أ ش ر ن ا إ ل ى بعضها هناك حفظ للحوارات هناك تدريبات على التكرار هناك تدريبات ت ع ب ئ ة الفراغ يذكر مثلا أ و تذكر المعلم ة ج م ل ة ويطلب أ ن يحلوا الفراغ إحدى يعني تحل مفردة أو ك ل م ة في هذه ا ل ج م ل ة من المصوره باللغه الانجليزيه س ح ا و ل ان اترجم بعضها مع أ ن ه ا رأناك داعيا كبيرا بهذا يعني حفظ الحوار كما الحوار محوري ومهم قلنا الحوار الطريقة في هذه、الغريقة. تدريبات التكرار كما ع ش ر ن ا قبل قليل تدريبات س ل س ل ة أو ا ل ي ه او ت ب د أ ا ل م ع ل م ة في مثلا حوار طويل السلام عليكم ع ل ي ك ما اسمك ا ماجزيتك ا كم عمرك المعلمة أو المعلم ة أ و المعلم ت ب د أ ب س ل ا م عليكم ا ل ط ا ل ب ة التي بعدها وعليكم السلام ا ل ط ا ل ب ة التي تريها م س م ك ي اسمي مثلا ف ا ط م ة كم عمركي عمري كذا كم لكي من أ و كم لكي في السعوديه وهكذا تسمى تدريبات ا ل س ل س ل ة كذلك تعبئه الفراغ مثلا ذهب محمد فراغ السوق الطالب أ و ا ل ط ا ل ب ة لا بد أ ن تضع ك ل م ة إ ل ى مثلا خرج محمد ا ل م د ر س ة الفراغ يراد له ان يوضع من ا ل م د ر س ة أ و خرج إ ل ى ا ل م د ر س ة وهكذا أ ي ض ا تدريبات السؤال والجواب المعلم مثلا أ و ا ل م ع ل م ة ت س أ ل ا ل ت ث ن ي ت كم لك م ن خ ا ل ت ل م ي ن يجيب كم و تكون أ ح ي ا ن ا ت س أ ل عنه هم يعني تقول مثلا كل طالب يجيب بنفسه حتى يتعود أ و ي ب ن و هذه العادات ا ل ل غ و ي ة هناك طبعا اشرفه ك ب ي ر ة ما اريد ان ن ت ا ف ض إ ل ي ه ا كلها س أ ن ت ق ل ا ن الى اذا كان ليس لديكم سؤال إ ل ى التطبيق الذي يليه يعني حاولي أ ن تربطي بين مبادئ هذه ا ل ط ر ي ق ة وبين اعتقاداتك وتطبيقاتك في التدريس مثلا أ ر ي د ي ع نقاش ي ن فيما بينكم يعني وضعت كافيا لهذا بعض التعلم الأسئلة الموجودة أمامكم مثلا هل هو يعني أو هل تعلم ا ل ل غ ة واكتسابها ينتج عن ت أ س ي س ع ا د ة هل تتداخل مع ا ل ل غ ة الهدف هل يجب تجنب ا ل أ ق ط ا ع وتصحيحها م ب ا ش ر ة هل يركز على ا ه م ي ة ا ل ل غ و ي ة بشكل مركزي هل ي ح ت و ر أ س ل و ب ناجح لكل شيء ج د ي د في ا ل ل غ ة و ه ك ن ن ا أ ر ي د كل تعطيني من يمكن ان نتعامل معها م ن ق ا ش ه ا د ئ ق ا ش ه ا و ر ت ا ش ه ا و ن ق ر ي ه ا ب ن ق ا ش ه ا ونقاشها أ س ل و ب ه ا إ ن ق أ ش ه ا و ن ق ا ه ا ونقاشها ونقاشها ونقاشها ونقاشها ونقاشها و ن ع ل ي ه ا أ ي ض ا ش ه ا ونقاشها و ن ي ا ش ه ا و ا ر ا ل ج م ا ع ي وبعدها ت خ كل طالبه مبدعا هي تختاره وتراه انه ثري و ي س ت ح ب النقاش و و ج ه ا ت النظر ا ل م خ ت ل ف ة تحتاجون خمس د ق ا ئ ق ب ه ذ ا بعث أسمع ه ك ل ط ا ل لها ب مبدعاً أو مبدعاً تختار أو مما ترى انه يثري النقاش الحقيقه يعني ترى انها تريد ان تقول شيئا حول هذا المده ب تريد ان تبدي و ج ه نظرها سواء خالفتها ام و ع ف ق ت ساعطيكم يعني وقتا بقدر ما تحتاجون اذا انتهيتم ممكن ان ي ش ت م بهذا ا ل م د إ ن ر أ ي ت و ا أ نقاش م الجماعي بمن عددكم يعني عاشر م ق ا ش الجماع قد يعطي ل و ق ت الاطول ممكن تقسمون إ ل ى مجموعتين أ و ثلاث مجموعات يعني طريقه غريبه تجدونها 私はそれを見たことない。 私は。 私はそれを見ることができ 私は一番最初 انما يعني احد الاعداء الذي ادخل قوله في اي كلام من اللغات عن كتابه المنظر ان الاخضر عقلهم لا تلعق بالموت في السنين او يحييلهم 私は。 私たちは、あな 私はそれであいません。 لكن لماذا تتحدث عن هذه الاشياء التي تتحدث عنها فقط وتتحدث عنها فقط وتتحدث عنها فقط وتتحدث عنها فقط وتتحدث عنها فقط وتتحدث عنها فقط ولكنها ت مصارع مغربي جهاز الى الاقل من الاعمال لكن اذا ح ظ ل ا مستوى كان ي ك ن ان و ن مثلا مثلا مثلا مثلا ل ا ي ث ل ا م ل ا مثلا مثلا مثلا م ث ل مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا م ل ا م ا م ث ل ت مثلا مثلا مثلا م ث ا مثلا مثلا ل ا م ل ا مثلا م ا مثلا م ا م ل ا مثلا مثلا م ث ل ي مثلا مثلا مثلا مثلا م ا مثلا مثلا ا ل ا م ا ل ا مثلا مثلا مثلا م ل ا م ا مثلا من اول حصه من اول حصه <تصفيق> بس نهايه الحصه يكون سوى به ان هذا الشيء بس انه ليس الحصه على وحده لا على عباده ذ ا ت و ه العباده فهل ستنال هذا لكن العابد وصل يمكن للاسف ترى ان العباده م ت ع د ي ن ازاي ا ن ا عباده ت ش س ى انها ا ل 私はそれをいることができない。 どうしても私はそれを見つけた。 ハッシュタグのほうがいい。 私たちはこのように私たちのお話を聞いています。<音楽> 私は。 أ ك ن ه ي م ان يكون ه ل خ ا في ه ا ل م ك ا ن ويكون ا ا ا ط ئ ف ا المكان ないなら、私たちの人生を見つけたのか。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 توقفت <تصفيق> <على حدر> أحن أدف...、まあ、عن هذا الامر لا امزح بهذا الامر حتى <تصفيق> <أتعليمي. تصفيق> <اللتقليم> <تكليم> <تكليم> في التعليم الاجل من السنه والايام ان تكون الاخرين ستجدونها الى السنه هذا امر ممكن ان تكون اقل منها فان الله اذا تاتي هذا وكاننا فكره التكرار تكون في السعاده لقد ا ر د ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه